لا تنصرون واتبعوا أحسن ما, أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتا من وأنتم لا تشعرون أن تقول لفسيا أو تقول لو أن الله جادني أو تقول لو الله جادني لو أن الله جادني لكونت من المتقين أو تقول حيرة العذاب تقول العذاب بلى, بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أجوه النسودة أليس في جهنم ان انا تولي المتكبرين ويرج الله الذين اتخذوا قولي لا يمسسهم